Bismillahirrahmanirrahim والزانية لا ينكحها Boa! Oh. O, oh, een LA- Oh, يشاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو مِنْكُمْ وَالسَّعَتِيَمْ لفضيله الدكتور Oh <sighs> فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ <تصفيق> قَوَّلَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ هو الْحَقُّ قُلْ مُبِينٌ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لل قبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك. الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى وَتُسَلِّمُوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى لكم وَاِن قِيلَ لَكُمُ الرُّجْعُ فَارْجِعُوا وَاِن لَكُمُ الرُّجْعُ والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مفقونة في ما دعُلَكُ وَاللَّهُ يَرْلُمُ مَا تُبْدُونَ ZANG EN وليضرلن بخبورهن على جيوبهن ولا يهدين زينتهن إِلَّا لبعولة ذن أو ولا يضربن بأوجه الذين لم ما يخفين مِنْ من زينتهم. وَالَّذِينَ يَغْتَغُونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ ولا تكرهوا فنتياتكم على البغاء إن أردتم حصنًا لتفتغوا رضًا الحياة الدنيا ومن يكرهن ف We gaan nu eenmaal in de stad van vrede مثل <تصفيق>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 لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد It is. Oh <laughs> فَأَمَّا لَهُمْ كَثْرَةٌ فِي بِقِيَاعٍ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 فلم تر أن الله يسبح له 122. والله عليم Dan wordt het gevormd, dan wordt ZANG فكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله Allah, hij creëerde waarom We gaan naar de toekomst van de toekomst van Leven La... عبد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا فِي الْأَرْضِ ضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, وليمكنن لهم وليبدلنهم من بعد خوفه بأمن يعبدونني. لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيرُوا الْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنْ أقواهم النار وَلَا بئس Yeah. الفجر وحين, تضعون وحين تضعون ثيابكم من الضيّرة ومن ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم كذلك يبين الله لكم الآيات tegen allen die Is aan de en is Um... So I Uh, thank you.